ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان مَا من احد من بعده انه كان حليما غفورا